بسم الله الرحمن الرحيم كاف هاي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا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 اشت الموالي من ورائي وكانت امرأتي, عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يَرِثُنِي وَيَرِثُ من آلِ يعقوب وجعله رب رضيا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 قال آيةك ألا تكلم الناس ثلاث فخرج سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم, فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا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 فأخذت من جونهم حجابا فأرسلنا إليها, روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن من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 المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني اللا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسا يا اُخْتَاهَا هَارُونَ مَا كَانَ أُمُّكَ امْرَأَ سوء وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بِغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا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 ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدون صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا, فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 يا أَبَتَ اني قد جئني من العلم ما لم ياتيك فاتبعني فاتبعني اهديك صراطا سويا يا ابى لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابى اني اخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم قال لم انت عن الهتي يا إبراهيم لم منك مليا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 ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهام وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا ومن من حملنا مع نوح ومن, ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا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 هل تعلم له سميا، هل تعلم له سمية؟ ويقول الإنسان أَإِذَا ما لَسُوَفَأُخْرَجُ حَيَّا ويقول ما مت لسوف أخرج حيا، أَإِذَا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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قال الذين كفروا للذين آمَنُوا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 وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدذ له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب, إما العذاب فسَقَتْ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانَهُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانَهُ وَأَضَعَفُ جُنُدَهُ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ تَدَوُّدَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ تَدَوُّدَ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّاءَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نعد لَهُمْ عدا يوم نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وردا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 تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إِ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا